وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ألما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من ابيكم ألا ترون أن يؤون وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعون معنا فأرسل معنا أخانا نتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما امنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا ضاعتنا ردت لينا ونميل أهلنا نحفظ اخانا ونزاد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتات به لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه نوثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه وما إلا لله عليه توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوم ما, ما كان يغني عنهم من الله من حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذوع علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون